وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ فَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟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 كذلك نجزي الضالين أو لم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رزقا ففتحناهما ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أثنا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواصيًا تميذ بهم وجعلنا فيها فجرا صهلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محكوفا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون. من قبلك القلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون